Ho, ho, ho, ho, ho. نجواك يهف وجودي ويطربني منك عذب النشيد ويلسع خداي يدمع التلاقي وتشرق شمس الهوى من جديد <تصفيق> يدمع التلاقي وتشرق شمس الهوى من جديد أنا في سمائك أنقش ذاتي وفوق ثراكي أخبت قصيدي فيسطع شعري سطور ضياء إذا كحل الليل عين الوجود وأصحف أول فيك أصبحت رهما وأنتف باسمك بين الحشود فلسطين فلسطين, فلسطين يا دمعة لا تجف فلسطين فلسطين ويا بسمة في شفاء Method رنيمة قد شذى جدودي وفي <تصفيق> القدس لي حفنة من تراب ينقب فيها عن ابن الوليد وفي القدس لي حفنة من تراب ينقب qadna man Gay pistol horror Holger Huge